أزمة النفط تجددت أزمة النفط مرة أخرى هذا العام وقفزت أسعار الوقود من جديد وأصبح المعروض منه قليلاً في محطات الوقود أنا لا أستخدم سيارتي الآن وأذهب إلى الشركة بالحافلة ما أسباب أزمة النفط؟ هناك خلاف بين الدول الصناعية وبين الدول المنتجة للنفط لماذا تختلف تلك الدول؟ تدعي الدول الصناعية أن الدول المنتجة للنفط ترفع الأسعار وتقول الدول المنتجة للنفط إن الدول الصناعية تفرض ضرائب عالية على الوقود وما ذنب الذين يعيشون في الدول الفقيرة؟ ليس لديهم صناعات يبيعونها ولا نفط يصدرونه تفكر الدول الصناعية في شعوبها فقط ولا تفكر فينا لا عجب في ذلك لا عجب في ذلك فنحن دول فقيرة كان الله في عون الفقراء